موقع رياض القرآن. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون. إنما يؤفر. خيرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أفسرنا ربنا أفسرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا وَسَمْتُم مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِ وَسَكَأْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْقُسَهُمْ وَتَبِينَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْدَى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 الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيزٌ تقام إن الله عزيزٌ تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله الواحد القهّام فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مُنْقَطِرًا وَتَغْشَاهُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ يجزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ